Бук 2. Сімдесят три Васаманун. Минулий час три Альмоди Салефа. Телефонувати. يتصل تلفونيا يتصل تلفونيا يا تليفونواف لقد اتصلت تلفونيا للتو لقد اتصلت تلفونيا يا بس تشاس تليفونواف لقد اتصلت تلفونيا طيله الوقت لقد اتصلت تلفونيا طيله الوقت запитувати يسأل. يسأل я запитав я запитував завжди розповідати يروي يحكي يروى قصّف لقد حكيت للتو لقد حكيت يروى قصّف كل القصة لقد حكيت كل الحكاية لقد حكيت كل الحكاية فتشيتا يتعلم يذاكر يتعلم يا فتشي لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت يا فتشي كل ليله لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء працювати я اشتغل يشتغل يا працював لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت يا працював весь день لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم يئستي يأكل يأكل يا زئيف لقد اكلت للتو لقد اكلت يا زئيف سوء هيجو لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام